ومن ه و عبارة عن ا ل ج م م و الأولى ع ة شرح م و الإمام مالك ب ن أنس السلام ع ل ل ل ي ك م ورحمة ا ه وبركاته ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن وصلى ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك على ع ب د ه ورسول ن ن ب ي ا محمد و ع ل آله ى وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد هذا ا ل س ؤ ا ل ل م ط و ب م ن ا ل أ م ر ك ه اعمالنا ق يقول ب ر ة القبور م أ ث ر المطر السيول كل سنة موجودة هذه سنة بعد、السيون. ثم تقوم ا ل ب ل د ي ة وبعض المحتسبين بتسويتها من جديد ولا شك أ ن هذا عمل خير من شارك ب ذلك لا يحرم ا ل أ ج ر إ ن شاء الله تعالى يقول يقول فيقلده يقلد غيره فيقال بني يحتمل غيره في الحالتين رؤية القائد مقلد مكتوم سواء أو المجهول نكون وأن نكون وهو المجهول هل بلال لابنه على كل حاله له بلال أو فيقال ما بني يحتمل نكون بلالا غيره وهو مقلد في كلا أصبحت أصبحت كان ما من أن لأن رؤية الصبح من ش أ ن المبصرين يقول هل ذكر أ ن المراه لها حكم الرجل أ ر ج و أ ن يعلق على هذه ا ل ق ا ع د ة مو من ف ي ق ا ع د ة ما ورد في حق الرجل يرد في حق المراه الا بدليل هذا ا ل أ ص ل هذا ا ل أ ص ل م ن تخرج من عموم النصوص لا دليل يدل على ذلك بد من لا بد من دليل يدل على ذلك, لا بد من دليل يدل على ذلك. دليل الشرعي وهو ا ل أ ص ل أ و عقلي ب أ ن نكون هذا مما لا يمكن أ ن تقوم به ا ل م ر أ ة مما يستحيل عقلا أ ن تقوم به ا ل م ر أ ة مما ي ك ل ه به الرجال و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن النساء شقائق الرجال وقد قال ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وكانت أ م الدرده تجلس في ا ل ص ل ا ة ج ل س ة الرجل وكانت فقيه ا يقول قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله بعد قول المؤذن ا ل ص ل ا ة خير من النوم هل مخالف لقول الرسول يقول مثل ما يقول المؤذن كل حال لا اعرف خبر يدل على أ ن ه يقال بعد قول المؤذن بعد تثويب المؤذن أ ن المجيب يقول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله إ ن م ا يقول مثل ما يقول المؤذن إ ل ا فيما خص بالدليل من قول لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله في الحيعلتين يقول هل يجوز أ ن اترك النذر بغير عذر بل لكسل لا يجوز النذر نذر ا ل ط ا ع ة يجب الوفاء به وكذلك من نذر أ ن يطيع الله فليطيعه من نذر أ ن يعصي الله فلا يعصي ما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء هو قبل أ ن يلزم نفسه منه في س ا ع ة ثم بعد ذلك لا يفي بنذره لا يجوز له ذلك اللهم الا اذا كان ل ن ذ ر معصيه يقول يكون الرجل مع ا م ر أ ت ه خارج البيت فيحضر وقت ا ل ص ل ا ة فهل ل ل ز و ج ة أ ن تبادر ب ا ل ص ل ا ة في المسجد قبل إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ويقوم الزوج بالبقاء مع ا ل أ و ل ا د في ا ل س ي ا ر ة ريثما تنتهي من صلاتها ثم يصلي الزوج بعد ذلك مع ا ل ج م ا ع ة نعم لها أ ن تصلي بعد دخول الوقت قبل ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه ا ليست ملزمه ب ا ل ج م ا ع ة ليست ا ل ج م ا ع ة و ا ج ب ة عليها يقول صاحب الجلالين على ق و ل تعالى في ق ص ة ا ل زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء و ل إ ظ ه ا ر الطباعه السيئه فيها اخطاء ولاظهار هذه القدره ب ا ل أ ش ا ع ر ف ي ن م ه الهمه السؤال في الآية قال كذلك الله يفعل ما يشاء لا يعجز عنه شيء لا يعجز عنه شيء عنه أ ولاظهار يعجزه شيء و ل إ هذه ا ل ق د ر ة العظيمه ة أ ل م ه الهمه س ؤ ا ل ل و إ ظ ا القدرة ا ر هذه ل ع ظ ي ة أ ل م ه السؤال ليجاب بها الاشكال ما هو واضح لابد أ ن تراجع قبل ذلك بعيد عن المسجد فهل تسقط عنه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وباقي الصلوات وما هي ا ل م س ا ف ة التي تسقط فيها الصلوات أ م ا ب ا ل ن س ب ة للصلوات الخمس ف إ ذ ا سمع ا ل أ ذ ا ن يلزمه ا ل إ ج ا ب ة تسمع الندا قال نعم قال أ ج ب لا أ ج ب ك ر ا ص ة م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في ا ل أ ذ ا ن بدون آ ل ا ت وبدون موانع من سماع ا ل أ ص و ا ت يعني افترض ا ل م س أ ل ة ما في مكبرات يؤذن المؤذن بدون مكبر وافترض أ ي ض ا أ ن ه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها مكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الاذان ف إ ذ ا كان بيته عن مسجد كيلوين ف أ ق ل يسمع ا ل أ ذ ا ن غالبا أ م ا ا ل ج م ع ة فما دام في مصر مقيم فتلزمه ا ل ج م ع ة سمع ا ل أ ذ ا ن أ و لم يؤذن يقول ا م ر أ ة م ص ا ب ة بالسحر م ت ز و ج ة لديها أ ب ن ا ء وطلبوا منه تطليقها لديها أ ب ن ا ء طلبوا منه تطليقها يعني طلبوا من أ ب ي ه م و أ ص ل ا السحر بسببه اي بسبب الزوج فماذا تنصحونه اذا كان السحر بسببه صلى الله ع ل ي ه و س ل م ه و ا ل ع ا ف ي ة فلا من تطلب الفراق منه ان هذه م و ب ق ة من الموبقات ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب لا يجوز له ان أ تبقى معه و قد ارتكب هذه ا ل ج ر ي م ة ف ظ ل عن كون هذه ا ل ج ر ي م ة تمسها وتسيء إ ل ي ه ا وتتضرر بها يلزمه أ و ل ا أ ن يمكنها من ا ل ر ق ي ة لفك هذا السحر ثم بعد ذلك لها أ ن تطلب الفراق منه يقول ما حدود ا ل م ب ا ش ر ة إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة حائضا حائض كان ت النبي م ر أ ة حائض ك ا ل ن عليه الصلاه والسلام ي أ م ر ا ل م ر أ ة من نسائها ن تتزر تضع إ ز ا ر فوق ه محل الحرث ا وما يقرب منه ف إ ن كان بين ا ل س ر ة والركبه فهو أ ح و ط للبعد عن محل عن موضع ا ل ح م ا و إ ن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق ا ل ر ك ب ة او تحت السره لكن شريطه لا يكون في موضع الحرث ا فلامر فيه س ا ع ة إ ن شاء الله اصنعوا كل شيء إ ل ا النكاح هل في سجود ا ل ت ل ا و ة ت ك ب ي ر ورفع ان إن كان في ا ل ص ل ا ة فيدخل في عموم يكبر مع كل خفض ورفع و إ ن كان خارج ا ل ص ل ا ة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوه ص ل ا ة و ليس ب ا ل ص ل ا ة د قلنا أ ن ه ليس ب ا ل ص ل ا ة هو الظاهر نعم من صنيع ب ن عمر بن ع ب ا س وغيرهما لا يزن فيه تكبير لا خفض ولا رفع وان قلنا أ ن ه ص ل ا ة كما يقوله جمع من أ ه ل العلم يطلبوا يطلبوا الصلاة. يكبر ط ل لهم ب و ا ي للهوي للسجود و يكبر للرفع منه و يزيدون أ ي ض ا بعد يسلم يقول ما فائده الخلاف من و الخلاف س مسألة ا ما فائد ا ب يترتب ق هل عليه ل في حكم أي من هو السابق هل يترتب عليه الحكم في اي مساله أ و ل المقرر ا عند عامه اهل العلم أ ن السابق الليل و أ ن اليوم ي ب د أ من غروب الشمس ترتب على ذلك الاحكام لو ولد مولود بعد غروب الشمس ليله عيد الفطر تلزم فطرته ولا تلزم لا تلزم باعتبار أ ن ه انتهى رمضان وهي بسبب الفطر من رمضان و ه و ما أ د ر ك شيء من رمضان مسائل كثيرة ترتب على الخلاف لكن من الخلاف غير معتبر في مسألة الخلاف الخلاف على لكن كثيرة غير في ترتب السابق من حيث ا ل ن ا ح ي ة ا ل ش ر ع ي ة أ م ا من حيث أ ه ل ا ل ه ي ئ ة و الفلك معروف قولهم في الليل و النهار لكن السابق واضح و إ ن كان في قوله جل و علا و لا الليل سابق النهار معناه يراد به نفي اضطراب انتظام الكون نفي اضطراب انتظام الكون لا يعني أ ن ه إ ذ ا جاء ل ل جاء نهار ثم جاء نهار قبل الليل لا ولا ي أ ت ي ليل قبل النهار ولا نهار قبل الليل بل هو منتظم ليل ثم نهار ثم ليل ثم نهار ثم ليل ثم إ ل ه غ وهكذا يقول كيف يكون بترا ويكون بعدها راتبه شفعا لا لا يقصد المغرب نعم ذكرنا كما بالخبر المغرب بتر النهار ويكون بعدها راتبه شفع بلا شك ا ي المعنى من ذلك يقول من كان في ا ل ب ر ي ة وحده مثل الراعي هل إ ذ ا ق ر أ الطوال مغربا يكون مخالفا يعني لو ق ر أ الطوال أ ح ي ا ن ا ي ق ر أ بالمغرب بالطور ولو ق ر أ ب ا ل أ ع ر ا ف ولو ق ر أ ب س و ر ة ط و ي ل ة على ان لا يلتزم ذلك ما يكون مخالفا رجل يعيش في ا ل م ز ر ع ة و الصحراء وحده استمر في ق ر ا ء ة الطوال م غ ر ب ا هل يكون هذا مخالفا للهادي على كل حال إ ذ ا صلى لنفسه فليطول ما شاف إ ذ ا صلى ا ل إ ن س ا ن لنفسه فليطول ما شاف ا م ر أ ة ن ذ ر ة تصوم في كل يوم خميس ويوم الاثنين وهي لا تعرف عن الدين شيء يقول هي ا ل آ ن لا تستطيع ماذا تعمل تكفى إ ذ ا كانت لا تستطيع الصيام تكفى عن كل يوم مسكين يقول هل ق ر أ الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ص ل ا ة المغرب ب أ ل عمران وكيف ي خ ر ج ه قرا ب ا ل ع ر ا ف قرا بالاعراف ثابت قرا بالطور قرا بالمرسلات قرا بصور ط و ي ل ة بلا شك لكن ليس هو الاصل وليس ديدنه ذلك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم باب ا ل ق ر ا ء ة في الصبح أ ن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن أ ب ا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صلى الصبح فقرا فيها س و ر ة ا ل ب ق ر ة في الركعتين كلتيهما ع مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي انه سمع عبد الله بن عامر بن ر ب ي ع ة يقول صلينا و ر ا ء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح ف ق ر أ فيها ب س و ر ة يوسف و س و ر ة الحج ق ر ا ء ة ب ط ي ئ ة فقلت والله إ ذ ا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل ع مالك عن يحيى بن سعيد و ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أ ن ا ل ف ر ا ف ص ه بن عمير الحنفي قال ما أ خ ذ ت س و ر ة يوسف إ ل ا من قراءه عثمان بن عفان إ ي اياها ه ف ل ص ب ح من ما كان كثرة يردد ل ل تعالى عنه ما كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأولي المفصل في كل ركعة القرآن、وسورة. يقول المؤلف الله تعالى ه عنه رحمه ركعة ما كان بقراءة من بأم يقرأ في في في وسورة في الصبح أ ن ي في ص ل ا ة الصبح حدثني يحيى عن مالك عن إ ن ش ا ء بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن أ ب ا بكر الصديق هذا منقطع ل أ ن ع ر و ة إ ن م ا ولد في أ و ا ئ ل خ ل ا ف ة عثمان ف ع ر و ة يحكي ق ص ة لم يشهدها فهو منقطع لكنه ورد عن أ ن س وغيره فلا فلعل ع ر و ة حمله عن بعض الصحابه وفاتهم كأنس. ان ت أ خ ر ت وفاتهم ك أ ن س أ ن أ ب ا بكر الصديق صلى الصبح ف ق ر أ فيها س و ر ة ا ل ب ق ر ة في الركعتين ك ل ت ي ه م فقيل له حين سلم كادت الشمس أ ن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين كما بحديث أ ن س لكن هو صلى ا ل ص ل ا ة في وقته ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة الكلام المقصود أ ن ه يدرك ر ك ع ة قبل ان تطلع ش م س وقد ص ل ى ه ا في أ و ل وقتها و ق د ق ر أ س و ر ة ا ل ب ق ر ة لو احتمال تطلع ش م س ل أ ن س و ر ة ا ل ب ق ر ة جزئين ونصف تحتاج إ ل ى رجل اسيف إيه أنا ادركنا اناس أدرك يبكون في ا ل ق ر آ ن ما ت أ خ ذ عليهم بقره نصف ساعه ة ما ا ي ت ل على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إ ل ى ثلاث ساعه على ا ل أ ق ل لو نصف إ لخمس ى مع المد قليل يحتاج إ ل ى نصف فالبقره تحتاج إ ل ى أ ك ث ر من س ا ع ة ولا بد في مثل هذا أ ن يعرف ا ل إ م ا م رضا ا ل م أ م و م ي ن رضا من خلفه م ن يصلي بهم ب س و ر ة ا ل ب ق ر ة وهم لا يرضون جاء ا ن ه عن ذلك فتان يا معاذ اذا ص أ م ا أ ح د ك م الناس ف ل ي خ ف ولا بد في مثل هذا من العلم برضا ا ل م أ م و م ي ن استدل به مالك على طول ا ل ق ر ا ء في ص ل ا ة الصبح وبمثل هذا تجتمع أ ح ا د ي ث تغليس والاسفار لانه ي ب ت ت ح ه ا أ و ي ب د أ ب ا ل ص ل ا ة بغلس ويفرغ منها إ ذ ا أ ط ا ل كما فعل أ ب و بكر ب ا ل إ س ف ا ر يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه سمع عبد الله بن عامر عن أ ب ي ه هذه ز ي ا د ة خالف فيها مالك رحمه الله أ ص ح ا ب هشام فكلهم لم يقولوا عن أ ب ي ه إ ل ا مالك عن هشام بن ع ر و ة أ ن ه سمع عبد الله بن عامر وهذا ممكن فيكون قوله عن أ ب ي ه من أ ي نوع من أ ن و ا ع علوم الحديث من المزيد في متصل ا ل ا س ا ن ي ه من المزيد في متصل ا ل أ س ا ن ي د يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطا يطلق على ما يزاد خطا مزيد نعم إ ذ ا من أ ي نوع متى ا ل ص و ر ة ا ل ص ح ي ح ة للمزيد في متصل ا ل أ س ا ن ي د نعم نعم انت صح الصوره نعم ا ل آ ن هذه ا ل ص و ر ة التي معنا نعم فيها مخالفه خالف فيها الامام مالك أ ص ح ا ب هشام انه سمع عبدالله بن عامر بن ر ب ي ع ة عن ز ي د يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح ف ق ر أ فيها ب س و ر ة يوسف و س و ر ة الحج سورة يوسف وسورة الحج هما مجتمعتان تعادلان سوره ة نعادلان عمران يعادلان ال عمران ق ر ا ء ة ب ط ي ئ ة م ع ر و ف أ ن عمر الله عنه كرر قوله تعالى انما أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله ع م ر ي ك ر ر فاذا كانت قراءته لثلثي جزء ونصف جزء في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة مع التكرير ا ق ر ا ء ة ب ط ي ئ ة شكلها هذه طالعه لكنه كسارده لا بد من العلم برضا ا ل م أ م و م ي ن قال ع ر و ة فقلت والله إ ذ ن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر ان يقوم الى ا ل ص ل ا ة فيبتدئها حين يبزغ الفجر في أ و ل الوقت قال أ ج ل اجل هذه حرف جواب هذه جوابك نعم أ ج ل جوابك نعم يعني ت أ ت ي لو قال نعم هنا نعم يصحون ما ي ص ح نعم هي مثل م ثابت نعم ذلك أ ن لك أ ج ر ي ن قال أ ج ل ن ك لا توعى كما و ع ى كالرجلان قال اجل نعم ذلك أ ن لك أ ج ر ي ن قال أ ج ل ي ق و ل هي كنعم جواب كنعم إ ل ا أ ن أ ج ل أ ح س ن من نعم في التصديق كما هنا و نعم أ ح س ن من أ ج ل في الاستفهام يعني إ ذ ا قلت حضر زيد ت ق ل نعم افضل من أ ج ل نعم وهنا في الخبر في تصديق الخبر تقول أ ج ل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر أ ن الفرافصه بن عمير الحنفي ن س ب ة إ ل ى بني ح ن ي ف ة قال ما أ خ ذ ت س و ر ة يوسف إ ل ا من ق ر ا ء ة عثمان بن عفان إ ي ا ه ا في الصبح من ك ث ر ة ما كان يرددها لنا يكررها عثمان رضي الله عنه يقول الشارح الزرقاني يحتمل أ ن ذلك صنيع عثمان رضي الله عنه وارضاه تكرار س و ر ة يوسف لحديث ائذن له وبشره ب ا ل ج ن ة على ب ل و ن تصيبه و س و ر ة يوسف فيها بعض فعثمان رضي الله عنه يتسلى ب ق ر ا ء ة هذه ا ل س و ر ة يتسلى ب ق ر ا ء ة هذه ا ل س و ر ة قال ابن عبد ا ل ب ر لا أ ش ك أ ن أ ب ا بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم كانوا يعرفون من حرص من خلفهم ما يحملهم على التطويل أ ح ي ا ن ا و جاء ا ل أ م ر بالتخفيف فيكون هو ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل التخفيف والتطويل عند ر غ ب ة ا ل م أ م و م ي ن ولا شك أ ن بعض ا ل ا ئ م ة يطلب منه التطويل ل أ ن قراءته م و ع ظ ة يعظم الناس ب ا ل ق ر آ ن و ي ؤ ث ر فيهم قراءته فمثل هذا إ ذ ا ر أ ى الناس يرتاحون لقراءته فلا يبخل عليهم, فلا يبخل عليهم لكن يبقى أ ن ا ل أ ص ل هو ايش من أ م ا الناس فليخفف و حدثني عمالك ن عن ن ا ف ع أ ن عبد الله بن عمر كان ي ق ر أ في ا ل ص ب ح في السفر بالعشر ا ل أ و ل من المفصل في كل ر ك ع ة ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة ب أ م ا ل ق ر آ ن و س و ر ة و بهذا يندفع الوهم الذي في أ و ل كلامه أ ن ه ي ق ر أ العشر كلها الصبح يقرأ في ص ل ا ة الصبح ي ق ر أ في ا ل ص ب ح في السفر بالعشر السور من المفصل نعم هذا مفهومه أ ن ه يقسم هذه العشر بين ا ل ركعتين لكن قوله في كل ركعتين من ركعتين ا ل ص ب ح ي م ن ا ل ق ر آ ن وسوره و العشر السور هي قاف و الذاريات الطور النجم القمر الرحمن ا ل و ا ق ع ة الحديد ا ل م ج ا د ل ا ل ح ش ر نعم ولم يذكر لمن مالك رحمه الله تعالى في الباب حديثا مرفوعا نعم ا ل أ و ل من فعل أ ب ي بكر الثاني من فعل عمر الثالث من فعل أ ث م ا ن الرابع من فعل ابن عمر ما ذكر في الباب حديث مرفوع وفي البخاري من حديث أ ب ي ب ر ز ة قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه و كان ي ق ر أ في الركعتين أ و إ ح د ا ه م ا ما بين الستين و ا ل م ا ئ ة ما بين الستين و ا ل م ا ئ ة و في البخاري عن أ م س ل م ة رضي الله عنها أ ن ه صلى الله عليه و سلم ق ر أ فيها بالطور و في مسلم عن جابر أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ر أ فيها بقاف و في ر و ا ي ة ب ا ل ص ف ا ت كل هذا مرفوع نعم فصل بينهم ب العمل ب ا ل ق ر ا ء ة نعم يعني مفترض أ ن العمل و ا ل ق ر ا ء ة يتقدم على الجميع هذا ا ل أ ص ل نعم أقول هذا ا ل أ ص ل يتقدم نعم خواتمها من ا ل آ ي ت ي ن فقط هذا تقصير هذا تخفيف زعيد ا ل أ ص ل ان الصلاه تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة وهو طول نسبي لا يشق على ا ل م أ م و م ي ن طول نسبي نعم لا أ ع ر ف هذا لكن ه ق ر أ ا ل ز و نعم ا ل ل م صل وسلم قرا الزوجه في ا ل ر ك ع ة نعم ابن القيم اشار الى ن ه في ا ل سفر لكن ما يمنع أ ن يكون الجميع عند الحاج نعم صلى ا ل ل ل ي ك باب ما جاء في ام ا ل ق ر آ ن عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أ ن ابا سعيد مولى عامر بن كريز اخبره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أ ب ي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد ان يخرج من باب المسجد فقال إ ن ي لارجو أن ل ا تخرج من المسجد حتى تعلم س و ر ة ما أ ن ز ل الله في ا ل ت و ر ا ة ولا في ا ل إ ن ج ي ل ولا في ا ل ق ر آ ن مثلها قال أ ب ي فجعلت ب ط ي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله ا ل س و ر ة التي وعدتني قال كيف تقرا إ ذ ا افتتحت ا ل ص ل ا ة قال ف ق ر أ ت الحمد لله رب العالمين حتى أ ت ي ت على اخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه ا ل س و ر ة وهي سبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ع ط ي ت عن مالكنا نبي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول صلى ر ك ع ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فلم يصلي إ ل ا وراء ا ل إ م ا م يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في أ م ا ل ق ر آ ن ا ل ف ا ت ح ة أ ي أ ص ل ا ل ق ر آ ن كما يقال أ م ا ل ق ر آ ن مكه كره ا بعضهم من يقال أ م ا ل ق ر آ ن قال ابن عبد البر لا وجه لكراهتهم لذلك لا وجه لكراهتهم لذلك ما الداعي الى كراهه قول ام ا ل ق ر آ ن لئلا يوهم أ ن ه نعم ك ا ل أ م يمكن هذا فيه بعد حدثني يحيى عن مالك نعم نعم لا, لا, لا وجه لكراهه لكن بعض الناس صار عنده ح س ا س ي ة ز ا ئ د ة ويخفى عليه ما ورد في الباب ثم يكره ذلك حدثني يحيى عن مالك عن ا ع ل ا ء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب أ ن أ ب ا سعيد و تابعي مدني مولى عامر بن ك ر ي ز أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أ ب ي وعلى هذا كون الخبر منقطع في بعض الروايات عن مالك أ ن أ ب ي ن أ خ ب ر ه يعني صاحب ا ل ق ص ة نعم أ و عن أ ب ي ن أ ن ه أ خ ب ر ه وهذا سؤال مهم يقول امام مسجد منذ خمسه ع ش ر ة س ن ة ي ب د أ لجماعته ب ا ل ب ق ر ة ويختم بالناس وهذا غالب فعله ويرى أ ن ذلك ف ي م ص ل ح ة له و ل ج م ا ع ة المسجد بحيث يستمعون كل ا ل ق ر آ ن وليصححوا اخطاءهم وغير ذلك لا شك أ ن إ س م ا ع ا ل ق ر آ ن للناس أ م ر مهم ولا مانع من أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن على ترتيبه في المصحف على أن ل ا يكون ديدنا لهذا الشخص بل يخل به أ ح ي ا ن ا و ي ق ر أ للناس ا ل ق ر آ ن كله ويسمعهم إ ي ا ه لا مانع من ذلك على أ ن يخل به في بعض ا ل أ ح ي ا ن ل أ ن ه بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ذ ا لم يخل به مطلقا قد يكون قائل انه لم يفعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فالنبي عليه الصلاه و س ل م يختار لصلاته من أ و ل ه من اخره من أ ث ن ا ئ ه لكن إ ذ ا كان القصد أ ن يسمع الناس ا ل ق ر آ ن من أ و ل ه إ ل ى اخره و أ خل بهذا الترتيب لئلا يكون شرع شيئا لم يكن لا يكون له أ ص ل يعني لو قدم م ؤ خ ر أ ح ي ا ن ا لا ب أ س إ ن شاء الله تعالى أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أ ب ي بن كعب وهو يصلي فقال أ ي أ ب ي فالتفت فلم يجبه التفت أ ب ي فلم يجبه ع ل ي الصلاه و س ل م لانه كان في ص ل ا ة نعم كان في ص ل ا ة أ ب ي فناداه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام أ ي أ ب ي يعني يا أ ب ي التفت لينظر من المنادي فلم يجبه فخفف صلاته فلما فرغ من صلاته لحقه وزاد في حديث ابي هريره فقال سلام عليك يا رسول الله فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ويحك ما منعك اذ دعوتك ان تجيبني اوليس تجد فيما اوحى الله الي استجيبوا لله وللرسول فقلت بلى يا رسول الله لا اعود ان شاء الله قال ابن عبد البر الاجماع على تحريم الكلام يعني مع ورود هذا الحديث يعني لو صوت شخص يا فلان يجيب لما ا يجيب يحرم الكلام ب ا ل إ ج م ا ع يقول ابن عبد البر ا ل إ ج م ا ع على تحريم الكلام يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استدل عليه ب آ ي ه و ليس تجد فيما اوحى الله إ ل ي استجيب لله وللرسول لكن هل هذا لغيره من البشر نعم هذا ليس لغيره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من البشر فلو قدر أ ن شخصا يصلي فقال له أ ب و ه يا, يا محمد يلتفت ا ل ا ما يلتفت أ ن يكون ا ل ص ل ا ة ف ر ي ض ة هذا ما فيش ك ا ل لا تقطع ا ل ف ر ي ض ة من أ ج ل أ ي مخلوق لكن لو كانت نافله طيب ا ل إ ق ر ا ر مع السياق و ما يشعر به من ماتح هذا في كل ما جاء من شرع قبلنا نعم يعني لو اقترضت من شخص, نعم. لو اقترضت من شخص. مليون ريال وقلت له بسددك في يوم ثمان وعشرين شوال اللي هو اليوم ما وجدت من يذهب بالمال ت أ ت ي بخشبه و تنقرها وتذبها في البحر هل ترى سيقه مساق المدح ا في شارعنا يصلح و ل ا ما يصلح يعني ذ ن ك توكل عظيم ينفع و ل ا ما ينفع شرعنا يختلف ما يلزم أ ن ي ك و ن م ط ا ب ق ولو سيقه ا ل ق ص ة م ساق المدح ا علينا العمل بشرعنا لا سيما إ ذ ا جاء في شرعنا ما يخالف نعم قد يكون في شرع اهم الكلام مباح في الصلاه ش ق و ل ايه ما يكفيه تسبب ت ج ي ب ه ا ف ت ر ض أ ن الوالد في د و ر ة المياه انقطع عنه الماء في مثل هذه الايام نعم اما ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن ق ا ذ من هلكه هذا ما فيش كاف هذا شيء مفروغ منه متفق عليه ولو فريضه انقاذ من هلكه ولو فريضه وجاء ا ل أ م ر بقتل ا ل أ س و د ي ن وليست باعظم من هذا نعم لا إ ذ ا أ ج ا ب الوالد أ و أ ن ق ذ الغريق او الحريق او ما ش ب ه ذلك يستعنف يستعنف من جديد لكن ب ا ل ن س ب ة لقتل ا ل أ س و د ي ن ت ر ت ب عليه عمل كثير ويمين ويسار وتابعهما هذه يستعنف بالصلاه اذا كان له مال يسير وتقدم إ ل ي ه م ا ف ق ت ل ه م ثم رجع إ ل ى مكان ه ما يحتاج على ان ينصرف عن ق د و م على كل حال م س أ ل ة النافله امرها خ ف من ا ل ف ر ي ض ة من ج ه ة مع أ ن ه جاء ا ل أ م ر ب... او النهي عن إ ب ط ا ل العمل لا تبطلوا اعمالكم ا ل أ م و ر تقدر بقدرها اذا كانت هناك ض ر و ر ة تلحق بالاب أ و ا ل أ م فهذا يرجح إ ل ا ما يكون هناك ض ر و ر ة و عرفت ان ا ل م س أ ل ة تقبل ا ل ت أ ج ي ل نعم فلا شك ان ا ل إ ق ب ا ل على العباده أ و لا لا يرد عليه ب ا ل إ ش ا ر ة ب ا ل إ ش ا ر ة ما أ د ر ي هو يذكر عن علي رضي الله عنه أ ن ه تصدق وهو راكع مر به مسكين ف أ ش ا ر إ ل ى أ ص ب ع ه ف ي ه ا خاتم أ ن خذ هذا الخاتم لكن ما يثبت هذا باطل هذا لا يثبت علي رضي الله عنه من, من أ ك ر م الناس و أ ج و د الناس و أ س خ ى الناس لكن ما يفعل هذا في الصلاه ويتولن هذا على قوله جل وعلا وهم راكعون نادى أ ب ي بن كعب ان ص ل ي فلما فرغ من صلاته لاحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده ت أ ن ي س ليؤنسه ويريد أ ن يخرج من باب المسجد فقال إ ن ي لا أ ر ج و أن ل ا تخرج من المسجد حتى تعلم س و ر ة ويعلم ا ل س و ر ة لكن يريد أ ن يعلم فضلها وحالها مما لم يكن ي ع ل م قبل ذلك س و ر ة ما أ ن ز ل الله في ا ل ت و ر ا ة ولا في الانجيل في حديث ابي هريره ولا في الزبور ولا في ا ل ق ر آ ن مثلها يعني في جمعها لمعاني الخير قال أ ب ي من القائل قال أ ب ي أ ب و سعيد ابو سعيد مولى عامر بن ك ر ي ز يقول هذا يشعر أ ن أ ب ا سعيد حمله عن أ ب ي فجعلته ابطئ في المشي ل أ ن ل ا يخرج من المسجد قبل أ ن يخبره بما وعده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله علمني ا ل س و ر ة التي وعدتني قال كيف ت ق ر أ إ ذ ا افتتحت ا ل ص ل ا ة قال أ ب ي ف ق ر أ ت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أ ت ي ت على آ خ ر ه ا وهذا يستدل به من يستدل ان ا ل ب س م من ة ليست منها لكن إ ذ ا قلنا الحمد لله رب العالمين اسم ل ل س و ر ة لا يتم الاستدلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه ا ل س و ر ة و هي السبع المثاني ا ل م ذ ك و ر ة في س و ر ة الحجر و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ع ط ي ت السبع المثاني ل أ ن ه ا سبع آ ي ا ت المثاني تثنى و تكرر في الصلوات سبع المثاني في هذا الدليل على أ ن ه ا سبع آ ي ا ت و هذا ك ا ل إ ج م ا ع و إ ن نقل شاذا انها ست آ ي ا ت أ و ثمان آ ي ايات ت و ه ل ل س ب ع ا م ث ن و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ع ط ي ت و ا ل ق ر آ ن العظيم يطلق على الكل ويطلق على البعض كما هنا الذي أ ع ط ي ت وفي هذا ا د ل ي ل على أ ن س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة م ك ي ة من أ ي ن ل أ ن س و ر ة الحجر نعم م ك ي ة خلافا لمن قال أ ن ه ا م د ن ي ة و أ ن ه ا نزلت مرتين م ر ة ب م ك ة و م ر ة ب ا ل م د ي ن ة و ا ل ق ص ة أ خ ر ج ه ا البخاري من حديث أ ب ي سعيد بن المعلى في كتاب التفسير من صحيحه إ ل ى آ خ ر السور حتى اتيت على آ خ ر الايه ها؟ ها؟ إيه هذا لا شك ن و من أ د ل ة من يقول ان ا ل و س م ليست من ا ل ف ا ت ح ة فضلا عن غيرها ل أ ن الخلاف في ا ل ف ا ت ح ة أ ق و ى من غيرها وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة الذي أ ش ر ن ا إليه مخرج من ا ل ت م د ي ث أبي أبي وحديث اخرجه الترمذي و ا ل ق ز ي م و الحاكم موصولا في دليل على عظم هذه ا ل س و ر ة و أ ن ه ا اعظم س و ر ة في ا ل ق ر آ ن و أ م ا أ ع ظ م آ ي ة فهي آ ي ة الكرسي يعني بيان ف ض ي ل ة شيء بيان فضيلة شيء و مزيته جاءت النصوص ببيان م ن ز ل ة شيء مش مقصود منه هل معنى أ ن هذا لمجرد ا ل إ خ ب ا ر أ و لما يترتب عليه من امتثال نقصد ما يتعلق بالمكلف من هذا الخبر كونها اعظم س و ر ة في ا ل ق ر آ ن ل ع ن ي هذا إ ن ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل خ ل ا ص أ ك ث ر قد يبين ا ل أ ج ر مع العظم ويكون العظيم أ ك ث ر أ ج ر مما بين أ ج ر ه بدليل الذي ت ت ا ث ر في ا ل ق ر آ ن مثلا وهو عليه شاف له أ ج ر ا ن هل هو أ ف ض ل من الذي لا يشق عليه ا ل ق ر آ ن الذي أ ع ا د ا ل ص ل ا ة تيمم أ ع ا د ا ل ص ل ا ة له أ ج ر ا ن والذي لم يعد أ ص ا ب السنه اي م ف ض ل الذي أ ص ا ب ا ل س ن ة بلا شك فكونه يبين ا ل أ ج ر أ ن ت لك هذا ا ل أ ج ر الذي بين لكن كونه يبين العظمه ذ ا أ م ر أ ع ظ م هذا عند الله عز وجل فضل الله لا يحال فاذا بين الشرع مزيه شيء لا شك أ ن المكلف له له حظ من هذا المبين أ م ا أ ن يكون خبر عاري عن فائدته يعني نظير ما قيل في ما بين بيته ومنبر روضه من رياضه ج ن ة هل هذا مجرد خبر عاري ا ل ف ا ئ د ة أ و نقول هذا فرع و ف ر د من أ ف ر ا د قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا روضه ا برياض الجنة من رياض ت ب ر الجنه ة ف ر و ك و ن فسر بحلقه الذكر تفسير ب ف ر د فرد من أ ف ر ا د ه لا يعني ق ص ر عليه كما فسرت ا ل ق و ة بالرمي ف إ ذ ا بين مزيد عمل فضل عمل أ و فضل ج ه ة او كذا لا شك أ ن لما لهم مزيد ا ل أ ج ر والفضل ا ل م ش ق ة إ ذ ا كانت من متطلبات العمل إ ذ ا كانت متطلبات العمل ي أ ت ي ا ل أ ج ر على قدرها إ ذ ا لم تكن هذه ا ل م ش ق ة من متطلبات العمل كلها فيها أ ج ر البته ل أ ن ا ل م ش ق ة ل ي س من مقاصد الشر يعني تقول والله انا بحج ماشي ل أ ن ه أ ك ث ر أ ج ر من, ال... من الركوب ل أ ن ه م ش ق ة و ا ل أ ج ر ن ق و ل ه و ت ق ل لان بيتي عن المسجد م ئ ة متر أ ب د دور ا ل ح ا ر ة علشان أ م ش ي مئتي متر نقول لا يا اخي ما اركز ل أ ن العمل لا يتطلب هذه ا ل م ش ق ة مثل ما ذكرنا سابقا قلنا ك ل واحد منهما مرجح دياركم بني س ل م دياركم تكتب اثاركم هذه مساله لكن إ ذ ا كان د ي ا ر يكتب الاثار و اختار ا ل أ ب ع د ثم ترتب عليه انه يوم تفوت ر ك ع يوم تفوت ا ل ص ل ا ة كامله له أ ق ر ب كان ما فاته شيء نقول لها الاقرب أ ف ض ل نعم على كل حال فضل الله واسع يعني لو, لو نظرنا إ ل ى س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص هل معنى أ ن من ق ر أ س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص ب م ث ا ب ة من ق ر أ عشره اجزاء أ و كرر ا ل إ خ ل ا ص ثلاث مرات ب م ث ا ب ة من ق ر أ ا ل ق ر آ ن كامل نعم قد يكون هذا في, في أ ص ل الحسنات لا يعني أ ن هذا في المضاعفات لا يعني هذا هذا نعم في أ ص ل الحسنات قد يدرك ا ل أ ج ر ا ل أ ج ر المجرد المرتب على الثلث لكن المضاعفات ا ل و ا ر د ة في ق ر ا ء ة الثلث غير مسائل د ق ي ق ة تحتاج إ ل ى بسط لكن الله المستعان يقول وحدثني عن مالك عن أ ب ي نعيم وابي بن كيسان وسمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فلم يصلي إ ل ا وراء ا ل إ م ا م لم يصلي ل أ ن ه لانها ركن في كل ر ك ع ة والذي صلى و إ ن كانت الصوره و ا ض ح ة ا ل ظ ا ه ر ة و ا ض ح ة وقد أ خ ل بركن أ و شرط ف إ ن ه في ا ل ح ق ي ق ة لم يصل ي ولذي ا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ل م س ي صل فانك لم تصل ي قد يقول صليت أ ت ي ت ب ق ر ا ء ة و ركوع و سجود لكن مع ا ل إ خ ل ا ل بالركن إ ل ا وراء ا ل إ م ا م إ ل ا وراء ا ل إ م ا م يعني فقد صلى فلم يصل ي إ ل ا وراء ا ل إ م ا م ف إ ن ه قد صلى ففي أ ن لا تجب على الماموم نقل الترمذي عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله قوله هذا ص ح ا ف ي ت أ و ل قوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا ص ل ا ة لمن يقرا بفتحه الكتاب على ما إ ذ ا كان وحده على ما إ ذ ا كان وحده يعني و كان او كان اماما من باب او لا نعم صلى الله باب ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب أ ن ه سمع ب س ا ئ ب مولاه ش ا م بن ز ه ر ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أ ب ا هريره إ ن ي أ ح ي ا ن ا أ ك و ن وراء الامام قال فغمز ذراعي ثم قال ق ر أ بها في نفسك يا فارسي ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما س أ ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ و ا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أ ث ن ى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد اياك نعبد واياك نستعين فهذه ا ل آ ي ة بيني وبين عبدي ولعبدي ما س أ ل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما س أ ل عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن ه كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن القاسم بن محمد كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة عن مالك عن يزيد بن رومان ان نافع بن جبير بن مطعم كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه بالقراءه قال مالك رحمه الله وذلك أ ح ب ما سمعت إ ل ي في ذلك يقول رحمه الله تعالى باب القراءة خلف الإمام فيما, فيما لا يجهر فيه بالقراءة الترجمة التي تليها فيما فيها القراءة بالقراءة القراءة الله تعالى خلف الإمام لا الترجمة خلف الإمام رحمه ترك جهر باب باب من هذا ن أ خ ذ ر أ ي ا ل إ م ا م مالك وانه يرى ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م في ا ل س ر ي ة دون جهريه يقول حدثني يحيى عن مالك عن ع ل ا ء بن عبد الرحمن بن ع ق و ب أ ن ه سمع أ ب ا ا ل س ا ئ ب الانصاري المدني يقال اسمه عبد الله مولاه ش ا م بن ز ه ر ة يقول سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن التي ا ل ف ا ت ح ة فهي خداج اي ناقصه كما يقال خ د ج ة ا ل ن ا ق ة إ ذ ا أ ل ق ت ولدها قبل تمامه قبل أ و ا ن النتاج فهي خداج هي خداج هي خداج ت أ ك ي د لفظي غير تمام نعم ت أ ك ي د معنوي قال أ ب و السائب فقلت يا أ ب ا ه ر ي ر ة إ ن ي أ ح ي ا ن ا أ ك و ن وراء ا ل إ م ا م قال فغمز الذراعي اما على معنى ا ل ت أ ن ي س أ و شد الانتباه من أ ج ل أ ن ينتبه ثم قال ا ق ر أ بها في نفسك يعني لا تجهر بها ا ق ر أ بها في نفسك يا فارسي لماذا قال له يا فارسي نعم كل مولى يكون فارسي نعم أ و ش أ ن ه شان الفرس الذين لا يفهمون الكلام العربي إ ل ا بكل ك ل ف ة و م ش ق ة نعم احتمال ا ق ر أ بها في نفسك يا فارسي يعني بينك وبين نفسك ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت ا ل ص ل ا ة يعني ا ل ف ا ت ح ة و ا ل ص ل ا ة من أ س م ا ئ ه ا قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي يعني ثلاث آ ي ا ت ونصف لله جل وعلا وثلاث آ ي ا ت ونصف للعبد فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما س أ ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا أ و يقول العبد الحمد لله رب العالمين هذه لله فيقول الله تبارك و تعالى ح م د ن ي عبدي و يقول عبد الرحمن الرحيم يقول الله جل و علا أ ث ن ى علي عبدي وبهذا نعرف أ ن بين الحمد والثناء فرقا خلافا لما يعرف به جمهور العلماء الحمد ب أ ن ه الثناء قالوا ا ل حمد والثناء على المحمود إ ل ى آ خ ر ه ولا شك أ ن الثناء غير حمد ابن القيم رحمه الله نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب وعرف الحمد بتعريف وعرف الثناء بتعريف فليرجع إ ل ي ه من أ ر ا د ذلك يقول الله أ ث ن ى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يعني عظمني عبدي ق و ل العبد إ ي ا ك نعبد هذه لله و إ ي ا ك نستعين هذه للعبد فهذه ا ل آ ي ة بيني وبين عبدي و لعبدي ما س أ ل يعني لي ما يخصني منها و هي ا ل ع ب ا د ة و لعبدي ما س أ ل من ا ل إ ع ا ن ة يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء ا ل آ ي ا ت الثلاث لعبدي و لعبدي ما س أ ل مما ذكر من ه د ا ي ة الصراط المستقيم ومن اجتناب طريق الذين غضب الله عليهم و ا ل ظ ا ل ي ن سؤال الصراط صراط الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين ومخالفه طريق المغضوب عليهم و ا ل ظ ا ل ي ن ا س ت د ل بعضهم بهذه ا ل آ ي ة على ص ح ة إ م ا م ة أ ب ي بكر من أ ي ن من الصوص عليه من الصديقين من النبيين والصديقين كل مسلم ي س أ ل الله جل وعلا أ ن يهديه صراط الذين أ ن ع م عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فكيف يطلب ا ل إ ن س ا ن أ ن يسلك هذا الصراط الذي يجزم ب أ ن أ ب ا بكر قد سلكه ولا تصح إ م ا م ت ه هذا مستحيل حديث أ ب ي ه ر ي ر ة د ل ي ن على أ ن ا ل ف ا ت ح ة تقرا وحمله ا ل إ م ا م مالك على ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة دون ا ل ج ه ر ي ة وترجم فيما لا يجهر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة ق ص د ا ل س ر ي ة قالوا حدثني عن مالك عروة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه ع ر و ة بن الزبير أ ن ه كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة يعني ا ل س ر ي ة يعني ولا ي ق ر أ مفهومه انه لا ي ق ر أ فيما جهر فيه ا ل إ م ا م وحدثني عن مالك عن اني ابن سعيد وعن ر ب ي ع ة ا بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن القاسم بن محمد كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة يعني كفعل عروه وهما من الفقهاء وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أ ن نافع ا بن جبيل بن مطعم كان ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة يعني ولا ي ق ر أ فيما جهر به قال مالك وذلك أحبه أ ح ب ما سمعته الي في ذلك يعني م و ا ف ق ة ما ذكر أ و من ذكر و اجتهاده رحمه الله وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما ف ع ل و ا و ت ر ج م ا ل م ف ه و م ذلك ت ر ج م بالمنطوق في هذه ا ل ت ر ج م ة و ت ر ج م بالمفهوم ب ا ل ت ر ج م ة التي تليها ف ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة جاء فيها حديث عباده ابن الصامت وهو أ ص ل في الباب لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بفتحه الكتاب هذا دليل على ان ا ل ص ل ا ة التي لا ي ق ر أ فيها بفتحه الكتاب انها منفيه و إ ذ ا تردد النفي لا ص ل ا ة على ا ل ص ل ا ة ا ل ش ر ع ي ة و غيرها فالمفهوم من أ ل ف ا ظ الشرع الحقائق ا ل ش ر ع ي منفي ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ل ل ص ل ا ة فدل على أ ن ا ل ص ل ا ة لا تصح إ ل ا بفتحه الكتاب و فتحه الكتاب ركن من اركان ا ل ص ل ا ة عند جماهير أ ه ل العلم خلافا ل ل ح ن ف ي ة الذين يرون أ ن ه ا لا تتعين قراءه ا ل ف ا ت ح ة بل يكفي ما تيسر هؤلاء الجمهور الذين يرون أ ن ه ا ركن لا يختلف ب أ ن ه ا ركن ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م و ا ل م ف ر د و الخلاف بينهم ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ م و م فمنهم من يرى أ ن ه ا تجب على كل مصل يعني ركن ب ا ل ن س ب ة لكل مصل إ م ا م و م أ م و م و منفرد و مسبوق في كل ركعه امام و م أ م و م و منفرد و مسبوق عندنا أ ر ب ع ة و هذا معروف من ر أ ي ابي هريره رضي الله عنه و اختيار ا ل إ م ا م البخاري و الشوكاني فعلى هذا إ ذ ا جاء ا ل إ م ا م راكع او قبل رد الركوع و لم يدرك ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ما أ د ر ك ا ل ر ك ع لحديث لا ص ل ا ة لمن ي ق ر أ ب ف ا ت ح ة القول الثاني قول ا ل إ م ا م الشافعي و هو أ ن ا ل ف ا ت ح ة تلزم كل مصل عدا المسبوق تلزم ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م و ا ل م ف ر د في ا ل س ر ي ة و ا ل ج ا ر ي ة الحديث عباده و أ خ ر ج المسبوق بحديث أ ب ي بكر منهم من يقول تلزم ا ل إ م ا م و ا ل م ف ر د دون ا ل م أ م و م ف ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م ق ر ا ء ة لمن خلفه سواء كان في ذلك ص ل ا ة س ر ي ة او ج ا ر ي ة و منهم من يفرق بين ا ل س ر ي ة و الجهل و هذا قول ا ل إ م ا م مالك و اختيار شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة إ ض ا ف ة إ ل ى ما في قوله جل و علا إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ر و ا يعني ا س ت ل ا ل ا بعمومه و أ ن ه يشمل ا ل ص ل ا ة خارج ا ل ص ل ا ة و في الحديث أ ي ض ا ف إ ذ ا ق ر أ ف ا ن ص ت و ا و ا ل م س أ ل ة ليست من المسائل ا ل ي س ي ر ة بل هي من عضل المسائل والف أ فيها المؤلفات يعني جزء القراءه خلف ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م البخاري وايضا القراءه خلف ا ل إ م ا م البيهقي كتب ك ث ي ر ة في باب و أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة كما سمعتم وصرف حديث أ ب ي و ر ي ر ه إ ن م ا هو ل م و ا ف ق ة المذهب و إ ل ا اني أ ك و ن أ ح ي ا ن ا وراء ا ل إ م ا م ما في بيان للسري والجهلي لكن ا ل إ م ا م مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به بخلاف ما يجهر ب ا ل إ م ا م وهنا الباب الذي يلي به ترك ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م فيما جهر فيه أ ي ض ا بناء على ما يراه من عدم ا ل ق ر ا ء ة في ا ل ص ل ا ة ا ل ج ه ل ي ة عندنا خدجت ا ل ن ا ق ة و أ خ د ج ت ا ل ن ا ق ة نعم خدجت أ س ق ط ت الجنين قبل اواني ولادته و أ خ د ج ت ا ي الفرق بينهم ولدته ناقصه ا ل أ و ل ولدته قبل أ و ا ن ي ولادته ولو كان تاما و الذي معنا خداج من من الثلاثي و لا من الرباعي نعم من الثلاثي من خدجت ه و من اخدجت من, من الرباعي لكن مثل هذا ما يحل الاشكال كثيرا باعتبار أ ن من أ ه ل العلم ان يطلق هذا على هذا و هذا على هذا نعم ما يحل الاشكال يعني اذا تردد ا ل أ م ر في اللفظ بين احتمالين إ ذ ا تطرقه الاحتمال مشكل على كل حال ا ل ص ل ا ة ا ل ت ي لا ي ق ر أ فيها ا ل ف ا ت ح ة خداج يعني غير تامه هذا اللفظ مفسر نعم غير تمام و إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة ن ا ق ص ة هل يعني أ ن ه ا ب ا ط ل ة أ و غير ب ا ط ل ة لا يعني هذا ولدك يحتمل ايضا نعم, نعم. باب ترك القراءه خلف ا ل إ م ا م فيما جار فيه عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إ ذ ا سئل هل ي ق ر أ أ ح د خلف ا ل إ م ا م قال إ ذ ا أ صلى أ ح د ك م خلف ا ل إ م ا م فحسبه ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م و إ ذ ا أ صلى وحده ف ل ي ق ر أ قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م قال سمعت مالكا رحمه الله يقول ل ل أ م ر عندنا ي ق ر أ الرجل وراء ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة ويترك فيما يجهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أ ك ي م ه الليثي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ص ل ا ة جار فيها ب ا ل ق ر ا ء ة فقال هل قرا معي منكم احد آ ن ف ا فقال رجل نعم انا يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول ما لي انازع ا ل ق ر آ ن فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ق ر ا ء ة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتميم الشق الثاني م م خ ت ا ر ه باب ترك ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م فيما جهر فيه ترك القراءه خلف ا ل إ م ا م فيما جهر به ت ر ج م ه ؤ ل ا ء القراءه في ه لا يجهر به فيما لم يجهر به الامام وهنا ترك ا ل ق ر ا ء ة فيما جهر به دل على انه يرى ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة السريه دون ا ل ج ه ر ي ة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا سئل هل قال إذا أحدهم قراءة ولا يقرا أ ح د ه م خلف ا ل إ م ا م قال إ ذ ا صلى أ ح د ه م خلف ا ل إ م ا م فحاسبوه بكافيه ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م و لا ي ق ر أ ا ل م أ م و م على ر أ ي ابن عمر, عمر و يؤيده قوله اذ قرا فانصتوا إ ذ ا ق ر أ فانصتوا و اذا صلى وحده ف ل ي ق ر أ فعلم وجوبها على المنفرد يعني و ا ل إ م ا م في حكمه قال و كان عبد الله لا ي ق ر أ خلف ا ل إ م ا م قال ابن عبد البر ظاهر هذا أ ن ه لا يرى ا ل ق ر ا ء ة في سر ا ل إ م ا م ولا في ج ه ر ه و لكن قيده مالك في الترجمه ان ذلك فيما جهر فيه ا ل إ م ا م قال يحيى س ي ع ت ا مالك ا يقول ا ل أ م ر عندنا يعني ب ا ل م د ي ن ة أ ن ي ق ر أ الرجل وراء ا ل إ م ا م فيما لا يجهر فيه ب ا ل ق ر ا ء ة و يترك ا ل ق ر ا ء ة فيما جهر فيه ا ل إ م ا م ب ا ل ق ر ا ء ة قال ابن عبد البر و وحج حجته في ذلك قوله تعالى إ ذ ا قرا ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا و لذا يؤمر بالسجود السامع و ا ل م س ت م ع يقول حدثني يحيى عن مالك عن شهاب عن ابن أ ك ي م ة عماره او عمار أ و عامر الليثي المدني عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من ص ل ا ة الصبح كما في بعض الروايات جهر فيها ب ا ل ق ر ا ء ة فقال هل ق ر أ معي احد منكم آ ن ف ا قال رجل نعم أ ن ا يا رسول الله قال أ ب و ه ر ي ر ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ق و ل مالي أ ن ا ز ع ا ل ق ر آ ن فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ق ر ا ء ة لكن جاء في بعض الروايات الخبر مالي أ ن ا ز ع ا ل ق ر آ ن لا تفعلوا الا ب أ م الكتاب أ و إ ل ا ب أ م ا ل ق ر آ ن ف ا ل إ م ا مالك م رحمه الله ما ذكر ا ل ر و ا ي ة التي فيها هذا اللفظ نعم ل أ ن ه ا حجه ع ل ي ه نعم م ا أ ع ر ف ها نعم, نعم. المقصود أ ن ه ا لا تؤيد مذهبه على أ ي تقدير فانتهى الناس عن ا ل ق ر ا ء ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ق ر ا ء ة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ع م م الحديث يقتضي أ ن ا ل ق ر ا ء ة لا تجوز مع ا ل إ م ا م إ ذ ا جهر ب أ م ا ل ق ر آ ن ولا غيرها قاله ب ن عبد البر لان بعض الناس ينصت ل ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م ا ل ف ا ت ح ثم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و ا ل إ م ا م ي ق ر أ ا ل س و ر ة ا ل ت ي ت ل ي ه ومقتضى الحديث أ ن ه إ ذ ا جهر ا ل إ م ا م إ ذ ا ق ر أ ف أ ن ص ت و ا يعني سواء كان قرا ا ل ف ا ت ح أ و س و ر ة أ خ ر ى غير ا ل ف ا ت ح وعلى كل حال مثلا زي ما ذكرنا من عضل المسائل والكلام فيها كثير جدا ليس بالسهل وفيها حديث عظيم على المسلم أ ن يكون منه على وجل حديث ع ب ا د ة لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بهذا الكتاب هذا ش أ ن عظيم ليس بالسهل أ ن يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا ص ل ا ة لمن ي ق ر أ بهذا الكتاب ويكون عندنا لا لما اعلم ا ل ا م ا الحديث الصحيح متفق عليه ولا ف ا ي ش كافك لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بفتحه الكتاب لكن كونه حمل على بعض الحالات شيء نعلم اصحاب المذاهب نعم و لا يظن ب ا ل ا ئ م ة إ ل ا لدفع التعارض بين النصوص لدفع التعارض بين النصوص يوجههم بعض بعض ا ل أ ح ا د ي ث لكي يندفع التعارض و هذا مطلوب لكن بعض م ت أ خ ر ي أ ت ب ا ع ا ل ا ئ م ة يجعلون المذاهب توجه النصوص و هذا تعصر مقيتي ي ن ع المذاهب توجه النصوص تجده يفسر الحديث على مقتضى م ذ ه ب و يقدر أ ش ي ا ء م ح ذ و ف ة لا ذكر لها بالحديث من أ ج ل أ ن يمشي و يطرد الحديث مع مذهبه هذا لا ي ج و ز بل الحكم هو ما ثبت عن الله و عن الرسول ص ل ا ل م ن ان نجعل المذاهب هي التي تقضي على النصوص موصعجه و ليس ب منهج سلسله ذ ا باعث و التعصر على كل حال ا ل م س أ ل ة فيها الحديث العظيم حديث ع ب ا د ة لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بفتحه الكتاب فالذي لا ي ق ر أ بفتحه الكتاب من إ م ا م أ و م ا م و م أ و منفرد في س ر ي ة أ و جهريه على خطر من هذا الحديث لا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ ن ك ر في سياق النفي و من من صيغ ا العموم نعم تعارضها مع بعض النصوص مثل اذا العموم في قوله إ ذ ا قرا ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت هذا عام يشمل ا ل ص ل ا ة و يشمل خارج ا ل ص ل ا ة و ا ل حديث عباده خاص ب ا ل ص ل ا ة هذه و ج ه ة نظر من يقول بلزوم ا ل ف ا ت ح ة على كل مصل لكن إ خ ر ا ج المسبوق بحديث ه ا ب بكر ظاهر و لذا المتوجه عندي قول الشافعي رحمه الله تعالى نعم سمع. سمع. قال الامام يحيى رحمه الله تعالى باب ما جاء في التامين خلف الامام عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آ م ي ن عن مالك عن سمي مولاي ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ف إ ن ه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه عن مالك عن ابي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن ن ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قال أ ح د ك م آ م ي ن وقالت ا ل م ل ا ئ ك ة في السماء آ م ي ن فوافقت إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى غفر له ما تقدم من ذنبه عن مالك عن سمي مولاي ب بكر عن ن ب ي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قال ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ف إ ن ه من وافق قوله قول ا ل م ل ا ئ ك ة غفر له ما تقدم من ذنبه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ع ل ى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ا ل ت أ م ي ن خلف ا ل إ م ا م ت أ م ي ن مصدر أ م ن كالتكبير مصدر كبر اي قال آ م ي ن ف إ ن ه من وافق ت أ م ي ن ه المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه ف إ ذ ا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آ م ي ن ف إ ن ه من وافق فالمراد ب ا ل ت أ م ي ن قول آ م ي ن هذا المراد به ومثل هذا لا يختلف فيه و النصوص تبينه و توضحه أ ي قال آ م ي ن بالمد و التخفيف في جميع الروايات آ م ي ن بمعنى اللهم استجب و فيها لغات القصر آ م ي ن و فيها أ ي ض ا التشديد آ م ي ن و ه و مروي عن جعفر الصادق ل أ ن ه فسرها بقاصدين إ ل ي ك قاصدين يعني اهمين ق ا ص ر ي ه م ي ن يعني ق ا ص د ي لكن ع ا م ة اهل العلم على أ ن ه بالمد والتخفيف و ي ن قصر بعضهم و أ و ر د المفسرون شواهد على القصر لكن التشديد لا شاهد له لا شاهد له شاهد يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أ و المسيب نعم الكسر ا ل أ ش ه ر المعروف الفتح م س ي ب لكن بعضهم يتورع خ ش ي ة أ ن تصح ا ل د ع و ة من هذا العبد الصالح الذي قال سيب الله من سيب أ ب ي عن سعيد بن المسيب أ و ا ل م س ي ب و أ ب ي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه م ا أ خ ب ر ا ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا أ م ن اذا أ م ن يقول بلغ موضع ا ل ت أ م ي ن بلغ موضع ا ل ت أ م ي ن كما يقال أ ن ج د إ ذ ا بلغ نجدا و إ ن لم يدخلها م ن هل المراد به ما قيل انه بلغ موضع التامين او انه اذا قال امين إ ذ ا أ م ن ا ل إ م ا م ف أ م ن و هل ما يقال ما قاله ا ل ش ر ح امن بلغ موضع ا ل ت أ م ي ن كما يقال أ ن ج د إ ذ ا بلغ نجدا و إ ل ا م يدخلها أ و إ ذ ا قال آ م ي ن إ ذ ا قال آ م ي ن نعم الحديث الذي يليه إ ذ ا قال ا ل إ م ا م غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آ م ي ن إ ذ ا أ م ن ا ل إ م ا م ف أ م ن هل معناه أ ن ه إ ذ ا أ م ن و سكت انقطع صوته نقول آ م ي ن نعم في ا ل ت أ م ي ن في ا ل ت أ م ي ن فأقول معناه يعني كل من يقولون آ م ي ن لا إ ذ ا قلنا إ ذ ا بلغ ف أ م ن و ا خلاص وهذا أ ي ض ا يريحنا من إ ش ك ا ل وهو ما إ ذ ا لو ترك ا ل إ م ا م ا ل ت أ م ي ن قال ولا الضالين ولا ا م ن هل نرتبط به ويدخل هذا فلا تختلفوا عليه انما ج ع ل الى الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه نعم اذن هي مع ا ل إ م ا م والاموم س و ا جميعا بدليل ف إ ذ ا قال ا ل إ م ا م غير المغضوب عليهم و الضالين فقولوا آ م ن يعني مع ا ل إ م ا م ل أ ن ا ل إ م ا م سوف يقول هذا إ ذ ا فرغ من قوله و الضالين فكلامهم ي صحيح إ ذ ا بلغ موضع ا ل ت أ م ي ن يعني سواء أ م ن أ و لم يؤمن ل أ ن التعقيب بالفعل هنا إ ذ ا أ م ن ف أ م ن كما في قوله إ ذ ا كبر فكبر مع انه إ ذ ا فرغ من التكبير فكبر لكن ذكرنا مرارا أ ن الفعل الماضي يراد به أ ح ي ا ن ا الفراغ من الشيء وهو ا ل أ ص ل ويراد به الشروع في الشيء ويراد به أ ي ض ا إ ر اراده د ة الشيء ي ب إ ر الشيء د ة ا المقصود أ ن المعنى واضح ف إ ذ ا قال و ل د ض ا ل ي ن الحديث الثاني مفسر فقولوا آ م ي ن يعني سواء أ م ن ا ل إ م ا م يعني من حقه اليوم أ ن اقول ا ل أ ص ل فيه ان يؤمن لكن لو فرضنا ما أ م ن نعم ف إ ن ن ا نؤمن ا ل م ر ا ل ث ا ن ي أ ن موافقته في هذا نعم و إ ن جاء الخبر ب ص ي غ ة ا ل ف ا ئ د ر ا ل ت ع ق ي م موافقته في ا ل ت أ م ي ن لا تعني الاختلاف عليه مع ا ل إ م ا م معه ل أ ن ه قال ف إ ذ ا قال ولد ظ ا ل ي ن فقوله امين يعني ا ل إ م ا م والمامون وهذا ظاهر في أ ن ا ل إ م ا م يؤمن لا ي أ ت ي من ي أ ت ي ويقول انهم يقررون جواز ا ل ت أ م ي ن بل استحباب ا ل ت أ م ي ن وقيل بوجوبه كما فهم بعضهم بعض المبتدئين من حديث لا يقبل الله ص ل ا ة حائض الا إ بخمار أ ن الحائض يصلي و أ ن ك ر على و ا ل د ة ترك ا ل ص ل ا ة في وقت الحرب ان يصل الجهل إ ل ى هذا الحد وبعض الناس يطالب بالاجتهاد من ب د ا ي ة الطلبه مثل هذه الأمور ل هذه تارد ع ي أو في ا ل ب د ا ي ة الطلب ا في حكم العام فرضه التقليد ثم إ ذ ا ت أ ه ل فرضه الاجتهاد ظاهر في أ ن ا ل إ م ا م يؤمن وبه قال الجمهور وعن مالك أ ن ا ل إ م ا م لا يؤمن دليل مالك, الحديث الدليل دليل مالك الحديث الثاني الحديث الثاني يقول ف إ ذ ا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آ م ي ن يعني مثل ما حملنا النص ا ل أ و ل على الثاني نحن ن ح م ر الثاني على ا ل ن ص و ص يفسر بعضها بعضا لعندي لعندي. لو ا ل م س أ ل ة م ت ق ا ر ب ة نحتاج إ ل ى مثل هذا الكلام يعني لو ا ل م س أ ل ة في أ د ل ت ه ا م ت ق ا ر ب ة يعني لو أ ن القولين من حيث الاستدلال متقاربان احتجنا ا إ ل ى مثل هذه ا ل أ م و ر لكن م س أ ل ة البونش ا س ل نص مجمل ونص مفسر انت عايش كذا يعني إ ذ ا قال、سمي. ترى نظير م س أ ل ة التسميع والتحميد ف إ ذ ا قال سمع الله لمن ح م د فقولوا نعم فقولوا ربنا و لك الحمد وهذه س ت أ ت ي في نعم ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ي ر ة إ ذ ا قال ا ل إ م ا م سمع الله لمن ح م د فقولوا اللهم ربنا لك الحمد منهم من يرى أ ن ا ل إ م ا م يقول سمع الله لمن ح م د ولا يقول اللهم ربنا و لك الحمد و منهم من يقول ا ل إ م ا م يقول سمع الله لمن ح م د ربنا و لك الحمد والمامون لا يقول إ ل ا ربنا و لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده و منهم من يقول يجمع بينهما كل مصلين نعم اذا أ م ن ا ل إ م ا م ا ل ظاهر في أ ن ا ل إ م ا م يؤمن ف أ م ن و ا أ ق و ل و ا آ م ي ن يعني اذا أ م ن ا ل إ م ا م قال آ م ي ن فقولوا آ م ي ن ف إ ن ه من وافق ت أ م ي ن ه ت أ م ي ن ا ل م ل ا ئ ك ة غفر له ما تقدم من ذنبه ت أ م ي ن ا ل م ل ا ئ ك ة في القول في ا ل ه ي ئ ة و في الزمان ا ل م و ا ف ق ة م و ا ف ق ة المصلي للملائكه في ه ي ئ ة القول و الزمان و لا يؤمن ا ل م أ م و م حتى ينقطع نفس ا ل إ م ا م من و لا الضالين ف إ ذ ا قال و الضالين ق ط ع نفسه اشترك مع ا ل إ م ا م في قول ي آ م ي ن لو أ ن ا ل إ م ا م مد الضالين أ ك ث ر من المد المعتبر ع ل ل ع ل م على ا ل م أ م و م أ ي ض ا أ ن ينتظر على ا ل م أ م و م أ ن ينتظر حتى ينقطع نفسه نعم هذه م خ ا ل ف ة من ا ل إ م ا م لكن لا يرتب عليها م خ ا ل ف ة أ خ ر ى غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر كما في نظائره الذنب مفرد مضاف يفيد العموم يفيد ا لكن ع م م و ل هذا العموم مخصوص بما جاء في النصوص ا ل أ خ ر ى و أ ن مثل هذا محمول على الصغائر عنده الجمهور وان قال بعضهم بشمول الكبائر غفر له ما تقدم من ذنبه البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث في باب الجهر جهر ا ل إ م ا م ب ا ل ت أ م ي ن وجمهور أ ه ل العلم على الجهر ب ا ل ت أ م ي ن خلافا للكوفيين وروايه أ ي ض ا عن مالك أ ن ه يسر مطلقا وجه ا ل د ل ا ل ة من الحديث على الجهر إ ذ ا أ م ن ف أ م ن فكيف يعلق ت أ م ي ن ا ل م أ م و م على ت أ م ي ن ا ل إ م ا م و لا يسمع ت أ م ي ن ه التعليق على أ م ر خفي يكون لا يكون يعني هذا ا ل أ ص ل لو ترك لا نتابع ه هذا على كيف نجيب عن هذا يقول أ ه م ي ه لا ادله على ا ل ج ه ل كثيره كان المسجد يرتج من جهر ب ا ل ت أ م ي ن أ ن ت أ ش ك ل عليك أ ن ن ا لو افترضنا أ ن ا ل إ م ا م ترك نعم و أ ن ه يمكن أ ن يعرف موضع ا ل ت أ م ي ن من الفراغ من قوله ولا الضالين فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث لما قلنا وجه ا ل د ل ا ل ة من الحديث أ ن ه لو لم يكن ا ل ت أ م ي ن مسموعا للماموم لم يعلم به وقد علق ت أ م ي ن ه ب ت أ م ي ن ه تامين علق ت أ م ي ن ا ل م أ م و م ب ت أ م ي ن الامام إ ذ ا أ م ن ف أ م ن يكون هذا هو ا ل أ ص ل لكن لو خالف وتفسير الحديث إ ذ ا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف ترك لكن ا ل أ ص ل أ ن ه يؤمن كما تقدم إ ذ ا أ م ن ف أ م ن هذا ا ل أ ص ل لكن لو ترك هل الحديث اربطنا بكلامه م ا يربطنا بكلامه بكلام؟ لو خالف هذا ا ل أ ص ل حديث مخرج البخاري عن عبد الله بن يوسف قال من ا ل شياب و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول آ م ي ن مرسل لا شك أ ن ا ل ت أ م ي ن و رفع الصوت به ثابت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و من صلى خلفه و الجهر بذلك ثابت ث ب و ة ل م ت ر ا ح ا يعني قد يستروح من لا يرى ا ل ت أ م ي ن أ و لا يجهر ب ا ل ت أ م ي ن لئلا يلتبس ب ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه ليس من ا ل ق ر آ ن يعني بعد ا ل ف ا ت ح من ا ل ف ا ت ح ولا لا ليس من ا ل ف ا ت ح فهذا لئلا يلتبس ب ا ل ق ر آ ن ما ليس منه و لا يشبه غير ا ل ق ر آ ن بالقران لا يجهر أ و لا يقول ايضا كما زعم ب ع ض ه لكن إ ذ ا ثبت هذا عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو ا ل أ س و ة و ا ل ق د و ة و رد الحث عليه منهم من قبله عليه الصلاه و السلام فلك العمل ا ح و هذه ا ل خ ش ي ة مجرد وسوسه ا ل آ ن ا ل ت أ م ي ن عرفنا أ ن ه مشروع في ا ل ص ل ا ة لكن خارج ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ق ر أ س و ر ة الفاتحه و ي أ ت ي في الحديث نعم الثالث إ ذ ا قال أ ح د ك م آ م ي ن يعني سواء في ا ل ص ل ا ة أ و في الخارج فيستحب ا ل ت أ م ي ن حتى خارج ا ل ص ل ا ة عند الفراغ من الفاتحه يقول حدثني عن مالك عن سمي م و ل ى أ ب ي بكر عن ابي صالح السمان عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا, فقولوا امين وفيه دليل على أ ن ه يتفق ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م في وقت ا ل ت أ م ي ن ظاهر او ل ا م ر ظاهر نعم ظاهر ف إ ن ه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه فقولوا آ م ي ن فقولوا هذا ايش أ م ر و ا ل أ م ر ا ل أ ص ل فيه الوجوب أ و ج ب ه الظاهريه و الجمهور على أ ن ه س ن ة و الجمهور على أ ن ه س ن ة نعم ا ل م و ا ف ق ة تقتضي ا ل م و ا ف ق ة في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة نعم م ق ص و د إ ذ ا فرغ الامام ومد المد المطلوب من بقدر ما يقرره أ ه ل التجويد مدري كم شباب عبدالله كم يمدهم م ي ن ست مثل الضالين نعم أ ل ك كل حال الست هي المناسف ا س ت مثل الضالين هي المناسف ف إ ذ ا حرص على مثل هذا يوفق إ ن شاء الله تعالى لان هذه أ م و ر امور غ ي ب ي ة اذا لو فعل لو فعل شيئا يقتضي حرمانه من هذا الوعد نعم لا شك أ ن ه سوف يغفر عن مثل هذه ا ل أ م و ر ولا يحرص لا يوفق لموافقته نقول لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق ل م و ا ف ق ة ا ل م ذ ا ك ر ع ل ى إ ن س ا ن ا يحرف على أ د ا ء صلاته على الوجه المشروع ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر ا ل و ج و د ما الصارف والجماهير ب م ا ذ ل ك ا ل اما الاربعه كلهم على الاستحباب والظاهريه قالوا ب ا ل و ج و د ل أ ن ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر ا ل و ج و د فما الصارف حديث المسيء ما فيها لما يعرف ح د ي ث المسيء ما اعرف انا لهم يستدلون بحديث المسيء على ا ل ع د م لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا ل أ ن حديث المسيء و فيه واجبات ك ث ي ر ة لم تذكر وفيه أ ي ض ا ما جاء ب ص ي غ ة ا ل أ م ر مما لم يجبه و اهل العلم لوجود ص ا ر ف و إ ن كان حديث المسيء و اصل في ه بيان ا ل ص ل ا ة نعم لا يلزم أ ن يكون الصارف نص نعم بل ا ل ع ل ة العلة تصرف عند اهل العلم, العلة تصرف عند العلم. لا لو فتح الباب قلنا السياق كان ا ب ي ف ه م على على مذهبه نعم ما في هذا الحديث نقول يصرفون بالعله هم يصرفون بالعله بلا شك لكن ا ل آ ن ما ا ل ع ل في هذا ا ل أ ص ل الوجوب في ق ر ا ء ة الفاتحه لكن عندنا امر مستقصر فقولوا مسائل ك ث ي ر ة جدا ترى لو تتبعتم مسائل الفقه ك ث ي ر ة جدا ا ل أ م ر صريح و لا يوقف على صارف و ع ا م ة أ ه ل العلم على الاستحباب و الظاهريه على ا ل و ج و د كثير كثير يعني لو ا س ت ق ر أ ت الفقه خرجت بمسائل ك ث ي ر ة يقول فيها الجمهور ي ص ر ب و ن ا ل أ م ر و لو لم نقف على صارف و هذه م س أ ل ة ينبغي أ ن يعنى بها طالب العلم نعم ل أ ن لها نظائر ك ث ي ر ة جدا فهل اتفاق ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ه مع أ ت ب ا ع ه م على أ م ر من ا ل أ م و ر وصرف النص من الوجوب كما هو أ ص ل ا ل أ ص ل فيه إ ل ى الاستحباب ولو لم يوقف على صارف يكفي أ ن السواد ا ل أ ع ظ م عليه ولم يقل بالوجوب أ ه ل الظاهر و أ ه ل الظاهر الاعتداد بقولهم محل خلاف بين أ ه ل العلم الاعتداد بقول أ ه ل الظاهر خلاف من أهل العلم و بعضهم بل كثير من أ ه ل العلم يحكي ا ل إ ج م ا ع مع وجود خلاف الظاهر ولا يعتد, بقول داود ولا يعتد بقول داود لانه لا يرى القياس الذي هو أ ح د أ ر ك ا ن الاجتهاد وكثير قالوا بهذا فهل نقول الصارف ا ل ا ت ف ا ق والاتفاق لا يكفي أ ن يكون وحده صارفا بل يدل على وجود صارف ولو لم نطلع عليه يعني ا ل إ ش ك ا ل طالب العلم قد يقف على مثل هذه المسائل فيتهم نفسه بالتقصير التقصير في البحث عن وجود صارف لكن إ ذ ا في ا ل س ف ر غ وسعه وبلغ جهد بالتتبع عن وجود صارف فلم يقف و أ ه ل العلم يقررون ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب ولو لم يكن في ذلك إ ل ا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة نعم إيه؟ لا لبيان, لبيان جواز الجهر ي ق و ل ن ا المذهب مالك لباعه مالك انه يسر الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن حكم ا ل م س أ ل ة لا أ نقول ا أ هذه ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى ع ن ا ي ة من طالب العلم كثيرا ما يمر بطالب العلم ا ل أ م ر الصريح او النهي الصريح فالجمهور يحملونه على الاستحباب أ و على الكراهه و يحمله ا ل ض ا ه ر ي على أ ص ل ه من الوجوب والتحريم فهل نقول ب ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة ا ل أ ص ل الوجوب ونخشى إذا ا واجب و نخشى إ ذ ا قلنا بعدم الوجوب نعم أ ن يفرط فيه فيقع المفرط في مثل في الوعيد الوارد في قوله ف ل ا ح د الذين خ ل ف و ا عن أ م ر ه م لا بس بوجوب اذا قلنا ب و ج و ب ياثر ذ ا قلنا بعدم و ج و ب لا ي ع ث ر اذا أ م ن ف أ م ن و ا مع أ ن ه عليه الصلاه والسلام و ا ض ب عليه وقال صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي ومع هذا فكثير مما و ا ض ب عليه النبي عليه الصلاه والسلام م ح م و ل على استحباب ح ا م ه اهل ا ل ي ا إ ذ ا وجد اجماع لا تبحث عن صاحب الاجماع ح ج ة ضعيف قوي ا ل إ ج م ا ع ح ج ة قاطعه بلا شك يقدم كثير من أ ه ل العلم على النصوص على نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ل أ ن ه لا يحتمل لا نسخ ولا ت أ و ي ل س م ا ا هذا ان اذا اردنا كلام أ ن هو ه المختار عندنا لكن يبين ق و ة المساله مهم عن اننا اذا قلنا لا تجتمع امتي على ضلاله ان الضعيف هدم ا ل إ ج م ا ع مو ا ه ص ح ي ح الاجماع قائم لن ينهد نعود إ ل ى أ ص ل ا ل م س أ ل ة قلت لها نظائر ك ث ي ر ة في الفقه وكان ا ل إ ن س ا ن يتهم نفسه في البحث عن الصارف لعلهم ج د صارف لهؤلاء الائمه وهم أ ه ل العلم والعمل مع أ ت ب ا ع ه م نعم ن م اهل العلم والعمل ن أ ت ي إ ل ى ط ا ئ ف ة م خ ا ل ف ة نعم جاءت من خلال مذهبها بالمضحكات نعم و أ ل ز م ت بلوازم لا يقول بها عاقل ثم بعد ذلك هذه و ج ه ة نظر اي ب ل ز ا م و نتبع ا ل م س أ ل ة أ ي ض ا ثم بعد ذلك نقول الراجح مذهب ا و عامه أ ه ل العلم على خلافه ائمه ب أ ت ب ا ع ه م بمذاهبهم برجالها ب ك ت ب ه ا التي حررت و نقحت و درست سنين فلعل ا ل إ ن س ا ن يتهم نفسه في البحث عن الصالح أ ن ا شخصيا ً س أ ل ت الشيخ ابن باز عن هذه ا ل م س أ ل ة بعينها ما هي م س أ ل ة ا ل ت أ م ي ن م س أ ل ة صرف ا ل أ ئ م ة ل ل أ م ر من الوجوب إ ل ى الاستحباب ولم نقف على صالح أ و النهي من التحريم إ ل ى ا ل ك ر ا ه ه ويتفق على ذلك ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة و أ ت ب ا ع ه م ويخالف ا ل ظ ا ه ر ي ة قال الراجح قول الظاهريه ة في ل م ث ا ل ش ا ي ز هذا كلامه لي وفي النفس من ذلك شيء نعم طيب ذكر ثواب الصلوات ا الخمس بعد ما يصير إ ذ ا ذكر ثواب الصلوات ا الخمس وحج الفريضه والصيام يصرف عن ا ل ا ه لا هي ا ل م س أ ل ة م ش ك ل ة وتبقى ق ا ئ م ة تبقى ق ا ئ م ة إ م ا م من ا ل أ ئ م ة ي السروح يشم ل أ ن ه خلاص احاط بنصوص ا ل ش ر ي ع ة س ب ع م ا ئ ة أ ل ف حديث يحفظ و من العلم و الدين و الورع و العمل و الخوف من الله جل و علا بمكان لن يبلغ ش أ و ه إ ل ا من ندر و يقول لا ليس بالواجب و إ ن كان ا ل أ ص ل أ ن الرجال يعرفون بالحق و الحق لا يعرف بالرجال لكن الاتزان لا بد منه سمعنا هذا أ ن ن ا نهدر أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م لا نعم إ ن كان مرض ذلك اتهام النفس و هذا هو الواقع اننا يمكن في ه صارف احتمال في ه صارف هل أ ح ط ن ا ببحث ا ل م س أ ل ة من كل وجه هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص نعم ل الدين ا محفوظ ب ا ق ي و ا ل أ م ة معصومه من أ ن تفرط بشيء من دينها هذا أ م ر مفرغ منه م لكن يبقى أ ن المتحدث أ و الذي يناقش ا ل م س أ ل ة هل أ ح ا ط بما فيها ولذلك م س أ ل ة الاجتهاد في جميع مسائل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد ويكرر اجتهاد ل ا مفتوح ل ل إ ن س ا ن ان ل يدرس م س أ ل ة ويجتهد فيها حد بيغلق الاجتهاد. نعم. لا أحد يكفينا ر و ا ي ة و ا ح د ة فيها أ م ر إ ذ ا ثبت هذا ا ل أ م ر ولا ب ر و ا ي ة و ا ح د ة تقوم بها ا ل ح ج ة نعم الظاهريه مذهب مطرد ض كل أ م ر للوجوه وكل نهي للتحريم ومبطل للعمل لو تصلي باصبعك خاتم ذهب صلاتك ب ا ط ل ة لان هذا تناقض تتقرب بمحرم ن ع لا لا في في اصل ا ل م س أ ل ة التي هي خلاف الجمهور مع الظاهريه لا هو ا ل م س أ ل ه م ش و ا ل م س أ ل ة الاعتداد بقول الظاهريه ف إ ذ ا لم نعتد بقول الظاهريه صار ا ل م س أ ل ه يجمع وانتهى الا يقول الصارف في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة أ ن الماموم لا يسمع قول ا ل إ م ا م ولا الضالين قل ان ذلك ليس بمرتبط بسماع قول ا ل إ م ا م بل إ ذ ا بلغ مكانه ولو لم يؤمن ا ل إ م ا م أ خ ط أ أ خ ط أ ترك ا ل إ م ا م التامين ما نؤمن ترك ا ل إ م ا م رفع اليدين ما نرفع نقول هذا من من لا تختلف عليه لا تختلف عليه فيما شرع فيما شرعه الشارع له و لك نعم لكن أ ن ت أ ح ي ا ن ا مامور ب م خ ا ل ف ة في صور لا بد ا تخالف في ش ي امور تخص ا ل إ م ا م فقوله لا تختلف عليه سال عمله مخصوص نعم هذا الكلام ان نقول ن أ ن ا ل إ ن س ا ن يتهم نفسه في الاستقراء و التتبع نعم يمكننا موجود صار في الكتب في الكتب اللي ما, ما بحثنا فيها كم كتاب الله مستقبلا لاهو يبقى ان, إن من ا س ت ق ر أ نعم ا س ت ق ر أ و بحث و ما وجد يعمل بما ي د ن الله به يعمل بما ي د ن الله به ا ل م أ م و م منهي عن ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ ي م ا ن ما ل ي أ ن ا ز ع ا ل ق ر آ ن ثم أ م ر بعد ذلك و منهي عن ا ل ق ر ا ء ة ثم أ م ر بعد ذلك أ ن يقول امين بعد ذلك الحظر و جمع من أ ه ل العلم يطلقون أ ن ا ل أ م ر بعد الحظر ل ل إ ب ا ح ة نعم و الصواب أ ن ا ل أ م ر بعد الحظر يعيد ا ل أ م ر إ ل ى ما كان عليه قبل الحظر مثل إ ذ ا حللتهم و اصطادوا ذ قدرت الصلاه تنتشروا الى غير ذلك من النصوص يبقى استحبار خارج ا ل ص ل ا ة استحبار ا ع م ننظر إ ل ى ا ل ت أ م ي ن قبل هذا الحظر إ ل ى ا ل ت أ م ي ن قبل الخلق إيه؟ ا ل ت أ م ي ن وغير ا ل ت أ م ي ن والامام يجهر م ا يجوز ان تجهر صح ولا لا استثني اخي حتى الاستفتاح تستفتحوا ل إ م ا م يجهر القراءه ا ل إ م ا م يجهر نعم الامام يجهر تجهر بالاستفتاح نعم ا ل إ م ا م يجهر بامين اجهر بامين, بآمين, بآمين قل امين ف أ ن ت بعد هذا النهي كله تقول امين يعني ما في الوضوح مثل اذا حللتم ف ا ط ا د و ا لكن لها وجه, لها وجه لكن إ ذ ا اجتمعوا ا ل أ ر ب ع كلهم ب أ ت ب ا ع ه م مثبور المواحد ما يكفي أ ن نقول لو وافق الظاهرين لو الحنفيه او ا ل م ا ل ك ي ة أ و ش م ا عندنا أ د ن ى تردد في ترجيله هذا منتهي لو خالف الثلاثه لكن ا ل أ ر ب ع كلهم ب أ ت ب ا ع ه م يرون هذا ا ل ر أ ي ولم يقل به إ ل ا الظاهريه يعني افترضوا انه قال سفيان مثلا هو إ م ا م متبور مع الظاهريه يختلف الراي م ا م متبوع م ع ت ر ف ما ع م نقول مثل ما نقول في الظاهريه ل أ ن الخلاف في الظاهريه و الاعتدال بقوله معروف م عند أ ه ل ا ل ع ل خلاف ما لو كان إ م ا م معتبر كيف ك ي ن ا معتبرين للنص لكن أ ن ت بحثت في ج م ي ع ا ل كنت ما وجد ت ص ا ر د يا أ خ ي مساله اتهام نافس عنا و لا ه م م س أ ل ة محسومه ا ل آ ن م س أ ل ة بحث و علم ا ل آ ن أ ن ت بتقول آ م ي ن الى ص ي د ن ا ا ل إ م ا ل و انت بتقول إ ن شاء الله سواء سنه ولا و ا ج ب ة و لست م ح س و م ة لكن نقرر الاصل م س أ ل ة عظمى كبرى بغض النظر عن ا ل ت أ م ي ن هذا مصدر اتهام النفس مثل ما قال أ ب و ثور نعم لو قال أ ح د برجم الزاني المحصن من ا ل أ ر ق ى لقلت به لكن ما قال احد م س أ ل ة الاعتداد ب ا ل ظ ا ه ر ي ة م س أ ل ة بحثناها و ط ر ق ن ا ه ا كثيرا و ع ل ت من لا ي ر ى ا ل ا ع ت د ا د بقولهم أ ن ه م لا يرون القياس نعم ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى ت و ص ط في ا ل أ م ر يعني إ ذ ا كان ع م د ة ا ل م س أ ل ة نصوص من الكتاب و ا ل س ن ة فالظاهر هي من أ و ل ى ما يعتد بقوله ل أ ن ه م من يعتدون بالنصوص يحترم النصوص و يقدم النصوص و ما دعاهم إ ل ى مذهبهم الذي قالوا به إ ل ا حرصهم على النصوص و إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة عمدتها أ ق ي س ه و ارى فوجودهم مثل عدم لكن أ ن ت بتتجرد عن جميع أ ه ل العلم و تنظر في النصوص فقط و التي بتفهم النصوص من خلال فهم من سبق لا بد أ ن يكون لك سلف في هذا القول من ص ح ا ب ة من تابعين أ م ا ت أ ت ي بعد أ ر ب ع ة عشر قرنا و تحدث قول ما قال به أ ح د غيرك、نعم. لو اختلف ما في اجمع لو اختلف كل واحد منهم قول وانت جبت القول الخامس ايش س و و ن يعني ت أ ت ي بقول بفهم、نعم. لم يقل به أ ح د من اهل العلم ما لا شك أ ن العمده النصوص ولا يختلف في هذا لا حنفي ولا مالكي ولا كلهم يقولون هذا العمد هذا النصوص لكن هذه النصوص هل يستقل الانسان في العصور المتاخره نعم بفهم غير ما فهمه سلف الامه او لا يستقل لا لا لا لا اصل النصوص ما عندنا اشكال و لا نختلف في هذا يقول حدثني عن مالك عن ابي ا ل ز ا ن ا ا ع ر ج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا قال احدكم امين اذا قال احدكم غير مرتبط بالصلاه و قالت ا ل م ل ا ئ ك ة آ م ي ن فقالت إ ح د ا ه م ا ا ل أ خ ر ى غفر له ما تقدم من ذنبه فيه د ل على م ش ر و ع ي ة التامين للمصلي و غيره م ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة استدل به بعض بعضهم على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة أ ف ض ل من ا ل آ د م ي ي ن كلام بعض ا ل أ خ و ة في ا ل م س أ ل ة نعم التعليل ف إ ن ه من وافق قوله ق ا ل ا ل م ل ا ئ ك ة غفر له فقولوا امين نعم ك أ ن هذا ا ل أ م ر للتحريض على هذا ا ل أ ج ر المرتب عليه ك أ ن هذا ا ل أ م ر للتحريض لا لذات امين و ا م ا يصرفون ب أ ق ل من هذا إ ذ ا قال أ ح د ك م في د ي النعم م ش ر و ع ي ة ا ل ت أ م ي ن للمصلي و غيره مما يقرا ا ل ف ا ت ح استدل به بعض بعضهم على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة أ ف ض ل من ا ل آ د م ي ي ن وجه الاستدلال إ ذ ا أ و ا ف ق ت أ م ي ن تأمين بشر لم يقل الدليل ا ف ض ل ي ة الدليل على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة دعوته مستجابه ح ا ج ة ا ل آ د م ي ي ن ل ل م ل ا ئ ك ة النصوص التي تعظت هذا كثيره ولك ب م ث ل قول الملك ولك ب م ث ل من نظير هذا إ ل ا أ ن ت ك و ن ملكين دل على أ ن ه يتطلع إ ل ى م ر ت ب ة أ ع ل ى إ ل ى م ر ت ب ة الملائكه نعم على كل حال المفاضله بين ا ل آ د م ي ي ن لا شك أ ن الرسل المرجح أ ن ه م أ ف ض ل من ا ل م ل ا ئ ك ة واما أ ح د الناس ف ي ا ل م س أ ل ة ا ل خ ل ا ف ي ة غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا ما ت أ خ ر لا ما ت أ خ ر و إ ن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم و ما ت أ خ ر نعم حافظ بن حجر له ر س ا ل ة جمع فيها الخصال ا ل م ك ف ر ة للذنوب المتقدمه و المتاخر غفر له ما تقدم من ذنبه و ما ت أ خ ر نحرص على مثل هذه ا ل أ ع م ا ل التي فيها م غ ف ر ة الذنوب والله المستعان يقول حدثني عن مالك عن سمي مولاي ابي بكر بن عبد الرحمن الحارث عن ابي صالح السمان ث ك و ا ن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قال ا ل إ م ا م سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم الحمد ربنا لك فقولوا اللهم ربنا لك الحمد, فقولوا اللهم ربنا لك الحمد و عرفنا الصيغ ا ل و ا ر د ة في هذا اللهم ربنا و لك الحمد الجمع بين اللهم و الواو اللهم ربنا لك الحمد كما هنا ربنا و لك الحمد بالواو دون اللهم ربنا لك الحمد بدونهما صل بهذا الحديث على أ ن ا ل إ م ا م لا يقول نعم لا يقول ربنا و لك الحمد و ا ل م أ م و م لا يقول سمع الله لمن حمده أما من استدل به على أ ن ا ل م أ م و م لا يقول سمع الله لمن حمده فظاهر و أ م ا العكس فليس بظاهر وجه ظهور كون ا ل م أ م و م لا يقول سمع الله لمن حمده ف إ ذ ا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نعم العطف ب ا ل ف ا ف التي تقدر تعقيب ل أ ن ه ا تقتضي أ ن يقول ا ل م أ م و م ربنا و لك الحمد عقب قول ا ل إ م ا م م ب ا ش ر ة إ ذ ن فمتى يقول سمع الله م ح م د هل نقول يوافق ا ل إ م ا م مثل ما وافقه في آ م ي ن على كل حال مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة أ ن سمع الله م ح م د يقولها كل مصل ل أ ن ثبت النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقولها و و ض ب عليها و قال ص ل كما ر أ ي ت م و ن ي و ص ل ي هو ا ل أ ص ل و هو القدوه و المذاهب ا ل أ خ ر ى يرون أ ن هذا ما اختص به ا ل إ م ا م لكن هل في الحديث ما يشير إ ل ى أ ن ا ل إ م ا م لا يقول ربنا و لك الحمد بعد قوله سمع الله و م ح م د فيه ما في ما في ما يدري ب ع ذلك ليس فيه ما ينفي قول ا ل إ م ا م اللهم ربنا و لك الحمد إ ن م ا نفي قول الماموم سمع الله و محمدا ظاهر ف إ ن ه من وافق ت أ م ي ن ه ت أ م ي ن ا ل م ل ا ئ ك ة غفر له ما تقدم ذنبه كما تقدم ف إ ن ه من وافق قوله قول الملائكه ف إ ن ه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه والله المستعان نعم حتى لو, لو في خارج ا ل ص ل ا ة يلزم النجار يقول امين سرا ولن يخفى على الملائكه ل أ ن ه م يكتبون أ ع م ا ل القلوب نعم ا ل م ل ا ئ ك ة يكتبون أ ع م ا ل القلوب نعم والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد